وَشَرَّ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَمَالِيهِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي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 حدين عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم نعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.